بوليس الرسول رجل الصلاة دعونا نصلي بإيمان وبمواظبه وبلجاجة كمثل معلمنا بولس. آه لو تعود إلى الناس روح الصلاة إن العالم اليوم يفتقل إلى رجال صلاة يملؤون الكنيسة بالروح بصلواتهم القوية الأمينة دعني يا رب أن أكون أحد هؤلاء مع قارئ العزيز لا يمكن أن تتخيل قديسا بدون صلاة ولا تستقيم حياة روحية بدون صلاة فالصلاة لابد أن تكون من قلب نقي وتكون أيضا بلجاجة وفي كل حين مصحوبة بإيمان قلب شديد ومعلمنا بولس الرسول نموذج جيد لهذا الإنسان المصلي الصلاة من أجل الآخرين تعبر عن روح الحب والاهتمام وتفتح قلب المسيح جدا ليقبل الصلاة ويرضى على الإنسان وما تطلبه من خير للآخرين يضعفه لك المسيح ما أحلى القلب الذي ينشغل عن هموم نفسه بهموم غيره معروف أن الإيمان يعطي الصلاة قوة واستجابة بل يعطي شرطا أساسيا لاستجابة الصلاة هكذا كانت حياة القديسين مليئة بالصلاة الفعالة بالإيمان. ولعل ما يصيبنا الآن من متاعب وضعفات يرجع إلى قلة صلاتنا وضعف إيماننا يا رب علمني أن أصلي.